<S van de> zamaho, <oczywiście> en de de <Haa> het meer. maar أنت الذي فضلت خلقاً وأنت الذي سبق المكان أنت الذي فضلت خلقاً وأنت الذي سبق المكان أقبلت من نارتين. Ik ben والفكر مفتاح والنيه الحسنه في الدرب مصباحه الكون ذو سعه والفكر مفتاح والنيه الحسنه في الدرب مصباحه كم فكره صعدت في الافق واتسعت كم نية سلكت أرضا بها امتلأت كم فكرة صعدت في الأفق والتسعات كم نية سلكت أرضا بها امتلأت يا بنا ننشر في النفس أجواء نحيي المواتبها في هذه الساعة يا رب قوينا أحدث لنا نيا يا رب وامنحنا بدل لحظة أميا Kun maaterschap, hakken van